ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلخذون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون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 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ الْكُفْرَ صَدْرًا وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ الْكُفْرَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوتم مجاهدوا و صبروا ثم مجاهدوا و صبروا ربك من بعدها لغفور رحيم